وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتقرعون فأنجيناه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين.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 مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به من آمن به وتبغونها عوجا واذكر إذ كنتم قليلا فكثركم وانظر كيف كان عاقبه المفسدين وان كان